بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش التوى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 اِذَا نَرَوْا فَقَال لِأَهْلِهِمْ اِتُؤُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا عَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَثَاهَا ربك فخلع عنا عليه انك من الوادي المقدس طوى وان اخترتك فاستمع لما يوحى ان من ان الله لا اله الا الله فاعبدني واقم الصلاه لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واستبع هواه فتردا وما تلك بيمينك يا موسى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 وحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بصيرا وَلَقَدْ أُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِقْذِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقْذِ فِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِ لِيَأْخُذْهُ عَدُولِّي وَعَدُولَّهِ وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يَكْفُلُ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها وَلَا تحزن وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتَنًا مَّكِثْتَ فِي الْبِدَاعِ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرِي يَا مُوسَى وَصْنَعْتُكَ لِنَفْسِي اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذكري فَكُن عَوْنًا إِنَّهُ ضَآ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى قَالَ لَا تَخَفَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى فَاتَّبِعْهُ فَقُلْ لَئِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اسْتَمَعَ الْهُدَى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 قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلت لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من 129. كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاوة أخرى 120. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى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 قَالَ موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتا قال لهم موسى ويلكم لا تَفْتَرُوا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى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 فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحيهم أنها تسعى فأوجت في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى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 إنهُ لَبكمُم الَّعََّكُم استحوَ فَلا أوقَطيعًا أَبِيَكُمْ وأأَجُ لَكم مِن خلاف فَلَا أُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جِذْعِ نَخْلٍ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَاءَ قَالُوا على عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فضرنا فبِمَا أَنْتَ قاضٍ إِنَّمَا تَزْوِي هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِنَّ آمَنَ مَنْ بِرَبِّهِ لِيُغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهَتْنَا إِنَّ آمَنَ بربنا ليغفر لنا خضايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبطى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا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 يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَقَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ قُلْ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَأْكُلُوا فِيهِ مَا يُفْسَدُ بِهِ فِي الْأَرْضِ وَمَا يُدْعَوْنَ بِهِ إِلَى الْبَاطِلِ فَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَمَنْ يُطِعِ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتَ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى قَالَ فَإِنَّ قَدْ فَسَّنَا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ السَّامِرِ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ رَضْبَانَ أَسِفًا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 قال فاذهب فانما لك في الحياه ان تقول لا مثاث وان لك موعدا لن تخلفه وانظر الى الهيئك الذي والله عليه عاكفا لا ثم لننسفنه في اليم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 من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة بذرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بِمَا يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسا فيذرها قاع صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا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 وعنت وجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم الماء ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف المر ولا هم وما كذلك انزل عربيا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُرْآنًا تَرْتَلِي بِهِ تَرْتِيلًا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنَ الذِّكْرِ فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدَمُ إن هذا عدو لك ولزودك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى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 فَإِنْ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّْي هُدًى فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا كَوْنُهُ فِي نَحْشَرِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى تو قصير قال كذلك اتت كاياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربي ولعذاب الاخره اشد وابقا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 فاصبر على ما يقولون وسبح بِحَمْدِ ربك قبل ألوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه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 لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونحزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط الثوي ومن اهتدى